ان الله عليهم السلام جل وعلا قال واول الامر من ائمه المسلمين اذا كان ولي الامر مسلما لم يفسق بالله ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه ولي أمر للمسلمين تجب طاعته نعم